فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال ان باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة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 قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أ فلا تعقلون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الكتاب إلا أمانٍ وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 127-بلى من كسب سيئته وأحاقت به خطيئته وأحاقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 110-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 124-قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 125-بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه, فله أجره عند ربه ولا, خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 122-وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم من امن منهم بالله واليوم الاخر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 146-ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 147-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم, عليهم وأنا التواب الرحيم.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 129-كما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم, الله يوم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمرفوعة فما أصبرهم على النار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 يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 هم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإذا قاتلوكم فاقتلوهم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 فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 149- كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله, واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 الله سريع الحساب، وذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا يهم الله في ظلّ من الغمام في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأم وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين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 126-وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 127-يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم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 والله هو رحيم الرحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ تَقُوْوُ وَلَا يَحْلُ لَهُمْنَأِ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا 120-فإذا بلغن أجلهن فلا جناح, عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكننتم, او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 122-ألم تر إلى بَنِي من بني إسرائيل من بعد موسى 123-إذ قالوا, قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 فَصَلَطَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غرفة بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا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 وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ نَذُو عَلَى الْعَالَمِينَ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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل, ثم اجعل على كل جبل منهن جزآ ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ كمثلِ حبةٍ أُبَتَتْ سبعَ سنابلٍ في كلِّ سُبُلَةٍ مئةُ حبةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَن يشَاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ الَّذينَ يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتَبعُون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجورهم لهم أجورهم عيد ربيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا 124-كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن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 طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بامخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا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 التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعانيه سرا وعانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا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 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إلا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يئب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وأدنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار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 وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن ربه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بالله